النشرة الإخبارية في سبيل الله خذناها حروبا الله نصطليها اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثة الخامس والعشرين من ربيع الثاني لسنة ألف واربعمائة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك قيادي من البكك المرتدين على يد جند الخلافة قرب الحسكة صد محاولة تقدم للجيش الأفغاني المرتد في قرية شلخي وتصفية أحد عناصر الطالبان المرتدين في قرية قيلغو هلاك عنصرين من الجيش النيجيري المرتد وفرار الباقين باستهداف ثكنة في منطقة برنو البداية من ولاية الشام هلاك قيادي من البكك المرتدين على يد جند خلافة غرب الحسكة بعد التوكر على الله تعالى استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة القيادية لدى البكك المرتدين المدعو مروان الافتيح في محطة أبيض غرب مدينة الحسكة أمس ما ادى لهلاكه كما استهدفوا أيضا بالأسلحة الخفيفة آلية تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية الشمساني جنوب الشدادي أول أمس ما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم. ولله الحمد والمنه. ننتقل إلى ولاية خراسان. صد محاولة تقدم للجيش لافغاني المرتد في قرية شلخي وتصفية أحد عناصر طالبان المرتدين في قرية قيلغو. من الجرّح. بمعية الله وفضله، جنود الخلافة يصدون محاولة تقدم للجيش لافغاني المرتد مدعوما بقوات صليبية أمس. وذلك في قرية شلخي بمنطقة أشيان في ننجرهار حيث اشتبك المجاهدون معهم بمختلف أنواع الأسلحة وفجروا ثلاث عبوات ناسفة ما أدى لفرارهم مدحورين وقامت مفرزة أمنية من جنود خلافة أمس أيضا باعتقال وتصفية أحد عناصر طالبان المرتدين في قرية قيلغو في ننجرهار وإحراق آليته المحمله بالمخدرات ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاة غربي إفريقية هناك عنصرين من الجيش النيجيري المرتدي وفرار الباقين باستهداف ثكنة في منطقة برنو بفضل الله وتوفيقه تم أول أمس استهداف ثكنة للجيش النيجيري المرتد بمختلف أنواع الأسلحة قرب بلدة مونغونوة بمنطقة برنو ما أدى لهلاك عنصرين وفرار الباقين ولله الفضل والمنه. ننتقل إلى ولاة اليمن من البيضاء بتأييد من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع لتنظيم القاعدة بالقرب من منطقة ذيكال بالأسفل في قيفة ما أدى لإعطابها وإصابة ثلاثة عناصر نسأل الله أن يعجل بهلاكهم كما تم أمس بتأييد منه سبحانه صولة لجنود الخلافة على مواقع تمركز فيها الحوثة المشركون بمنطقة الظهرة في قيفة أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى وفرار البقية وعاد الإخوة سالمين ولله الحمد من قبل ومن بعد على صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي الإصدار المرئي أنقذوا أنفسكم ولله الحمد وآخيرا إلى ولاية العراق من نينوى بفضل الله ومنه استهدف جنود الخلافة بقنبلة يدوية نقطة تفتيش للجيش الرافضي المرتد في مدخل حي القاهرة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل أمس ما أدى لإصابة اثنين والله الحمد والمنى. وفي الأمبار بمعية الله وفضله تم أمس استهداف ثكنة للجيش الرافضي المرتد بأربع قذائف هاون عيار اثنين وثمانين ملم وذلك على الطريق الرابط بين عكاشات والقائم وكانت الإصابات محققة. والله الحمد على توفيقه. أما في ديا. فتم أمس بتوفيق منه سبحانه استهداف مرتد من الجيش الرافضي قنصا في قرية الكبة بمنطقة الوقف ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك قيادي من البكك المرتدين على يد جند الخلافة غرب الحسكة صد محاولة تقدم للجيش الافغاني المرتد في قرية شلخي وتصفية احد عناصر طالبان المرتدين في قرية قيلغو هلاك عنصرين من الجيش النيجيري المرتد وفرار الباقين باستهداف ثكنة في منطقة برنو وتقبلوا تحية اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله اعتصمنا, اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا ما ثنانا الروع عن نيل الاماني اي ورب زاد نفح العزم طيبا في سبيل الله خضناها حروبا نصطليها اليوم شبانا وشيبا ننحر الكفر ونجتث البلايا نواتي الالهام ونستل القلوب إننا لله قد حقت جنودا إننا جنود لله هبة لله قد حقت وجوبا إننا لله